الشيعة أكثر من سبعين فرقة خمس طوائف منهم باطنية وهم أغلبهم كفرا وأخبتهم الطائفة الأولى النصيريون طائفة الثانية الدروز طائفة الثالثة العلويون الرابعة الإسماعيلية الخامسة الدروز النصيرية والدروز والعلوية والبهائية والإسماعيلية هذه خمس طواف باطنية وهؤلاء من أغلب أنواع أو عقائده من أغلب أنواع الكفر ومن أضل هؤلاء من أضل الخلق وأبعدهم عن الإسلام.